آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدم وقابل التوب شديد عقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يضررك تقلبهم في البناء كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهم كل أمة برسولهم ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقام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 ونبه ويسقرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماء فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وعزواجهم وذرياتهم إن كانت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن السيئات يوم إذن فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعي إهدنا الصراط المسقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ يُنَادَوْنَ لَمَغْضِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَطَعْتُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ دُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من يؤمن بدعوا الله بدعوا الله بدعوا الله مخلصين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون